والرضي للنسر كنا فلي لي بو هي ما وعزنان بلا ريب العين بلا ريب العلوم النسبين إلى نسبته من عقد دألق الكواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكوم صلى الله عليه وسلم واسط ظرم